إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحُمَّةٌ وَلَا يَعْدَ يَعْلَمُ اللَّهُمْ وَعَوْقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ حَتََّ لَ قُم فَإذَا جَ أَمْ خَصُور أَ تَ يَبُ إ لَكَتَذُ أَُهُم كَلَّذ شَعَلَِ بَدُو اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلف خوف بانسنت اذا بهم اشح على الاخر الله أعماله وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحباد Hvala što pratite قالوا هذا ما وعدنا الله